لا اي فرحتنا ولا اي ولا, إيه ولا, إيه ولا إيه فرحتنا ولا اي الزهراء فرحتنا رسمناها بعقيدتنا فرحتنا ولا ايه ها ها فرحتنا ولا ايه ولا, إيه ولا إيه فرحتنا ولا صيح ولا فرحتنا وليا لابو الزهراء الزهراء فرحتنا رسمناها بعقيدتنا يا شمس شموسنا ويا رحمة الجبار يا مصدر علمنا ومحور الإثار من نورك يا بو الزهراء الأنوار عقدناها الحفظ باسمك يا بو الأطهار على النية على النية عقدناها على النية على النية, على النية, على النية, على النية, على النية النية عقدناها على النية ما جالسنا بارادتنا رسمناها بعقيدتنا ها ما جالسنا رسمناها بعقيدتنا فرحتنا ولا ولا إيا ولا إيا ولا هل, هل فرحتنا ولا إيا لبو الزهراء فرحتنا رسمناها بعقيدتنا لبو الزهراء فرحتنا رسمناها بعقيدتنا فرحتنا, بعقيد فرحتنا ولا إيا لشعر البيت علي طم الكربلائي يا نور السماء وعلك الايجاد يا محور فخرنا وحاضر الميعاد يا منقذ جهل في الميلاد لك محفلنا معقود بالفرح والانشاد لك محفلنا معقود بالفرح والانشاد تعني انا, أنا كل احنا تعني انا ها, ها تعني انا تعني, تعني أنا يا قادتنا ها اسرع سمنا بعقيدتنا نهنكم يا قادتنا رسمنا بعقيدتنا فرحتنا ولا ايه, ايه, ايه, ايه, ايه فرحتنا ولا ايه فرحتنا ولا ايه صيح, صيح, صيح, صيح, صيح, صيح. فرحتنا ولا ايه وكل موالي بقلبه متعني فاطم تزجي وحيدر يهني لك شموع بروحة متمني عبد يام حضرتك يلوالي تقبلني عبد يام حضرتك يلوالي تقبلني امانينا ايه أمانين ايه نبعث مانينا يا, يا مؤسس عزيمتنا رسمناها بعقيدتنا فرحتنا ولاية فرحتنا ولاية فرحتنا ولاية فرحتنا ولا ولاية اه اجينا وكل موالي بقلبه متعني فاطم تزجي وحيدر يهني وعالق لك شموع بروحه متمني عبد يم حضرتك يلوى لي تقبلني امانيني امانيني لك نبع عمالينا يمؤسس عزيمتنا رسمناها بعقيدتنا يمؤسس عزيمتنا رسمناها بعقيدتنا فرحتنا ولاءنا هلا, هلأ فرحتنا ولا إيه